الفلامرا تلك ايات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين درهم ياكلون ويتمتع ويلههم الامل فسوف يعلمون وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معدوم ما تسبق من امه اجلها وما يتاخرون وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون لو ما تاتينا بالملائكه إن كنت من الصادقين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 كَذٰلِكَ نَسُدُّهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ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 وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَنْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٌ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنْ لَدُنَّا نُخْرِجُ مَا لَمْ تَكُنْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ عَلَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ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 فَلَمَّا جَاءَ آلُ نُوحٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكِرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَاشْرَبْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدَابَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ ولا يلتفت منكم احد ومضى حيث تؤمرون وقضينا اليه ذلك الامر ان تدبر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء اهل المدينه يستبخرون قال انها اولئك ضيوف فلا تفضحون واتقوا الله ولا تحزنون قالوا أو لم ننهك عن العالمين